بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى الرشد وعلى آله وأصحابه من نشروا صحيح المعتقد في تنزيه الله عن المثيل والشريك والصاحبة والولد وبعد ها نحن ذا ما زلنا في رحاب التكلم عن الشخصيات التاريخية التي كان لها دورها الفاعل في قصة الهجرة النبوية المشرفة واليوم سنتوقف عند أحدها وهي السيدة أم معبد الخزاعية فما كان دورها؟ ثور مسير النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه ولقاء سراقة ابن مالك المدلجي وانصرافه عنهم بعدما رأى معجزة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تابع الركب المبارك سيره فنفد الزاد منهم فتوقفوا عند خيمة أم معبد الخزاعية واسمها عاتكة بنت خالد وكانت امرأة عجوزا جالسة في ظل خيمتها فسألوها تمرا ولحما يشترونه منها فلم يصيب عندها من ذلك شيئا لأنها كانت وزوجها قوما فقراء معوزين فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شات في ظل الخيمة فقال ما هذه الشات يا أم معبد قالت شات خلفها الجهد عن الغنم أي من شدة هزالها وضعفها لم تستطع اللحاق ببقية القطعان فقال عليه الصلاة والسلام هل بها من لبن؟ أي هل في ضرعها من شيء من الحليب؟ فقالت هي أجهد من ذلك فقال أتأذنين أن أحلبها؟ قالت نعم؟ بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده الشريفة ضرعها وسم الله ودعا لها في شاتها ففتحت الشات ما بين رجليها وامتلأ ضرعها بالحليب معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ودرت فدعى بإناء فحلب فيه ثم سقى أم معبد حتى رويت ثم سقى أصحابه حتى رووا ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وسلم ثم حلب إناء حتى ملأه ثم ارتحلوا عنها وما هي إلا دقائق حتى عاد زوجها أبو معبد يسوق عنزات هزالا فلما رأى أبو معبد الحليب في الوعاء تعجب وقال من أين لك هذا يا أم معبد وشاتها زيلة وضرعها قد جفت عروقه فقالت مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال صفيه لي يا أم معبد فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء أي ظاهر الحسن أبلج الوجه وهو المنير القسمات والملامح حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة أي لم يوصف بعظم البطن والسرخائه ولا بعوجاج القامة وهو وسيم قصيم أي رجل مقسم الوجه أي جميل كلها في عينه دعج أي سواد والتساع وفي أشفاره غطف أي شعر الأجفان فيه طول وكثرة وفي صوته صهل والصهل هو حدة الصوت مع بحح وفي عنقه سطع أي شعاع وفي لحيته كثافة أي وفرة أزج أقرا أي دقيق الحاجبين بدون اتصال بينهما وتتابع أم معبد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب حلو المنطق فصل كأن منطقه خارزات نظم ينحدر ربعة لا يأس من طول أي قامته صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الطول ولا تقتحمه عين من قصر أي ليس قصيرا محتقرا في العيون غصنا بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال أنصطوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوض أن يخدمه أصحابه ويعظمونه محشود لا عابس ولا مفند أي لا يخطئ رأيها فلما سمع أبو معبد كلام زوجته قال هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا فما إن أطل الصباح حتى سمع صوت بمكة بدون أن يدرى من هو صاحبه وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمة أم معبدي هما نزلاها بالهدى واهتدت به فقد فاز من امسى رفيق محمدي فيا لقصي ما زوال الله عنكم به من فيال لا تجارا وسدد سلوا أختكم سلوا اختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسال الشاة تشهدي فغادرها رهنا لديها لحالب تدر بها في مصدر ثم موردي وكانت أم معبد أول من وصف سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وكان أهل الحديث يستعينون بوصفها البليغ في صفة النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا مستمعين الكرام كانت الهجرة انتقالا نوعيا لبناء دولة الاسلام على اسس متينة الى اللقاء ان شاء الله وكل عام وانتم بخير